غير المغنوب عليهم ولا الدالين آمين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لآل الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات ولم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي, ينادي للي ما لأنا منوا بربكم فآ فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع لبنا ربنا وآتنا ما على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غيد المغضوب عليهم ولا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني ذكرنا وثا بعضكم من بعض فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ, لأكفرن عنهم لهم جنات ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من اناد الله والله ان حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس المهار